المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم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 وَيَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَرَوْا سَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ثَوَائِنَ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن